صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات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 أو أنسى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلو وقتلوا، لا عنهم سيئاتهم ولا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا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 إلى إلينهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنه قليل أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون